سيدات وسادتي نبدأ هذا الاحتفال الديني الذي نقدمه لكم من المسجد الأحمدي بطمطة لتلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم يتلوها الشيخ عبد العظيم زاهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 تجدنا له فتشفنا ما به ثُمَّ إِنَّ فِي دِينِ نَا Oy oh, mm -hmm. اجبنا له فكشفنا ما يُسْلَامِ لَؤِذْرِ سَأَنَذَلْكَف وَإِنْ تَمَيلُوا إِذْرِ وََ فيِي رحم مكِ النَّ مِينَ صح وَذَن نُونذَابَ مُ غابِبًا nabba subhanallah sana رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا وَاهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَذَكَرِيَا اَهِلْنَادَ رَبَّهُ رَبِّ لَا لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاشتجبنا له <سؤبس> <صيح> <تصفيق> of فَكَانَ بَيْنَ لَهُ وَمَنْ جَاءَهُ مِنَ الرَّضْمِ və zəkər iyyə əhirl nabı, rəbdə جادرنا لان to find Thank you. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. وَيَدْعُونَ لَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَا خَشْيَعِينَ <تصفيق> وَلَكِنْ نَسْخُنَا فِي يَمْرُوحًا وَجَعًا مَها وَجَعَنَا وَبَنَاهَا آيَاتَ لنتي ا صمن صارجا كان الفخما في امر وحينا والجار ماذا Və can məhəbbəti və to <tries> go يا فمن صار جفنا فنسخنا فيها مروحه حيره ودعنا What's up now? واحدة وأمر ربكم فعبدون وتقطعوا أمرهم ذلك فَمَنَامَنَ النَّوْمَ وَارْحَاكِهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاكْرِ واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة مدصار Oh, my mother. صعبوا جهنم وأنتم لا واردون لو كان فَأَمِنْ دُونَ <تصفيق> لَهُمْ فينا زفير حسيثا لا يسمع ولا وهم في مشتا لا يحزنهم الفزع الا لا يحزنهم الفزع الا يومئذ هم هذا يومكم الذي كنتم يوم تعجون سماء كفى السجل كفى السجل للكتاب كفى السجل للكتاب sədədən loss تغالينا اننا كل ما فاعلي كتبنا 45 Ja humanopó Məl, bəl, لقد كتبنا تنز بور من بعدت قرئ من ظفرس ان ذا بي لا تقلناك إلا رحمة للعالمين